بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق أمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا إلى الكلام على أبواب الجنائد وانتهينا إلى المسألة التاسعة وهي تتعلق بالتعزية والتعزية كما ذكرنا الأسبوع الباضي هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب أما وقت التعزية فهو من حين يموت الميت من أول ما يموت الميت والتعذية مستحبه قبل الدفن وبعده وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولكن بعد الدفن أحسن وأفضل لأن أهله قبل الدفن مجهولون بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه تكون أكثر فكان ذلك الوقت أولى بالتعذية وتجوز التعذية بعد ثلاث من موت الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جاء في الحديث ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم فالشايد هنا قوله في الحديث ثم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم يعني بعد الثلاث فتجوز التعزية بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على تحديد لا يوجد دليل على تحديد التعزية بثلاثة أيام وإن كان قيل إن التعزية تكون إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق إلا لغائب يعني إلا لغائب بمعنى لحدان المطلق المتعلق بالمرأة إلا لغائب إلا أن كان شخص مسافرا ثم رجع بعد هذه الفترة ثلاثة أيام فيعذي على أي الأحوال الأقرب بالدليل أنه يجوز أن يعذيه بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد لكن نفت شخصا كان مسافرا ثم رجع أو قصر في التعزية وطال العهد فإذا بعد العهد ونسي مصيبته يعني الجرح الدمل فإن لا نعزيه لأن في ذلك تجديداً الحزن والمصاب واختار شيخ الإسلام أنها لا تحد بثلاثة أيام وأنه لا أمد لا أمد للتعزية لكن هي ارتبط باحتياج أهل الميت إلى التعذية والمؤساة وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا أو نهارا في أي وقت التعذية تكون ليلا أو نهارا وسواء كان ذلك في البيت أو في الطرق أو في المسجد أو في المخبرة أو غير ذلك من الأماكن وتقبل التعذية أو يدب الرجل من أهل الميت سواء في المقبرة قبل الدفن أو بعده ولا حرج في ذلك يعني أو تقبل يعني تقبل العزاء من أهل الميت في أي مكان حيث واتفق سواء كان ذلك في المقبرة سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن كل ذلك لا حرج فيه أما التعذية في المقبرة فلا حرج فيها أيضا لما في ذلك من التيسير على الحاضرين لتعذيتهم لأن في المقبرة بيكون أسرة الميت كلهم موجودون وبعد ذلك ربما يتفرقون ولا يستطيع أن يعزيه وخاصة منهم من يسافر منهم من يسكن في مكان بعيد فوجودهم في وقت الدخل أو بعد الدخل بيكون أيصف لأنهم قد يتفرقون بعد ذلك او يسافرون ولا يستطيع أن ففي هذا تيسير على الفريقين على أهل الميت وعلى المعزين حيث مكان ف... يعني لا يوجد مكان محدد للتعزية لكن في أي مكان في المسجد وهم يصلون في الطريق في العمل في المخبرة أثناء الدفن أو بعدها كل هذا لا حرج فيه تشرع التعزية تشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه وذي فإذا تحفظ الأذكار الموظفة كلما تحصل وظيفة أو مناسبة فتستطيع أن تستعمل السنة الثبتة في ذلك فهذا لا شك خيص الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفضل شيء أن تعزي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت فستحذره وتحفظه وإلا فبما تأثر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ فله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فمرها فالتصبر والتحتك وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعذية يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما لفظة التعذية فلا حرج فيها فبأي لفظ عزاه حصلت التعذية وقال الإمام ابن مفلح ولا تعيين في ذلك يعني لا يشترط الالتذام لفظ معين وإن كان الثابت في السنة لشكله الأولية, الأولية واستحسن الحطاب الملكي أن يعزى بلفظ أعظم الله أجرك على مصيبتك وأحسن عزائك فيها وعقباك منها غفر الله لميتك ورحمه وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ومن محاسن التعذية أن عبد الله ابن عباس رجل الله تعالى عنهما لما توفي أبوه العباس ابن عبد المطلب رجل الله تعالى عنه أقبل الناس ثم تهيبوا أن يعزوا عبد الله ابن عباس تهيبوا أن يقدموا على تعزيتهم فغجل أعراضي خرج من بينهم وأقبل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال الأعربي اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس فسر وفرج عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اصبر نكن بك صابرين نقتدي بك في الصب فإنما صبر الرعية عند صبر الرافي خير من العباس أجرك أو صبرك بعده والله خير منك للعباس ومن الدعاء للميت في التعذية اللهم مغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وغفر لنا وله يا رب العالمين وفسح له في قبره ونوّع له فيه يمكن أن تقول اللهم مخلص فلانا في أهله خيرا ثلاث مرات من مما جاء في عن بعض السلف في التعذية في الصغير أنه قال لأبيه الذي فقده يا فلان وطبعا هنا الاستدلال بما ثبت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك يعيش معك سوء العمر إلا أن تموت يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته قد سبقك إليه يفتح لك وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يأجر فلانا يعني يعطيه أجرا ومنه في التعذية آجرك الله يمكن أن يؤذب عنه آجرك الله يعني أعطاك أجرا وتوابا على صبرك على هذه المصيبة فإذا عزي بأي شيء من هذه الألفاظ كما ذكرنا فبماذا يجيب المعزة يرد بما شاء من الألفاظ جزاك الله خيرا أو أعظم الله أجرك وعن أحمد إذن الحسن قال سمعت الإمام أحمد وهو يعزف ابن عمه يقول استجاب الله دعائك ورحمنا وإياك يعني لا قيدة فيما يجيب به المعزز ومما قيل أيضا من الشعر في التعذية أظن أنه ينسب إلى الشفعي أعذيك لأني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فما المعذى بماق بعد ميته ولا المعذي ولو عاش إلى حين أعذيك لأني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزى ولو عاشى إلى حين هناك بعض البدع في ألفاظ التعذية كأن يقول القائل مثلا أعطاك عمره أو يدعى ما نقص من عمره زاد في عمرك أما عبارة البقية في حياتك فلها وجه يمكن يكون مستثاغا ومقبولا البقية في حياتك يعني أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان بأن يكون في بقية عمرك خير ونفع فإذن في معنى ثائر لكلمة البقية في حياتك يعني أن الله يخلفوا ما فات علينا إن هذا الشخص الذي توفي كان يعني يعلم الناس وفيدهم يحسن عليهم مال وصدقات أو فما فات علينا من الخير بسبب وفاة هذا الميت فكأنه يدعو الله أنه يخلف يكون في بقية عمرك ما تبقى من عمرك أنت أيها المعزة يكون فيه خير ونفر فعلى هذا المعنى لا يظهر في هذه العبارة محذور ولا شك أن الأحسن اتباع لفظ السنة في التعزية أما المصافحة والمعانقة والتقبيل فليست من سنة التعزية فالمصافحة هي سنة ملهاش عنقب التعزية المصافحة سنة لأنها من سنة الملاقاة حينما يتقابل المسلمان فيتصفحان لكن مش ليست في السنة خاصة بالتعذية لكن المصافحة لأنك لقيته وقابلته فالمصافحة هي لأجل المنقى وليست خاصة بالتعذية لحديث أنث رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل مننا يلقى أخاه أو صديقه أينحني حليله قال لا قال فيأخذ يبه ويصفحه قال نعم قال نعم فهذه من أجل البلاقة وفيها توابل كثير حيث تتحت الخطايا وتسقط كما يسقط أوراق الشجر يعني ذلك ذنوب الترفي وطبعا هنا إشارة إلى السنة عند البلاقة أي انحني له الرجل من أخاه وصديقه أو ينحني له قال له فليس من ال... ليس من سنة الإسلام أو سنة النبي على الإسلام إنسان إذا لقي أخاه أن ينحني له طبعا قضية تقبيل اليد بتستجز من الحناء وإن كانت هي ثابتة يعني حصول تقبيل اليد في بعض الحديث ثابتة لكن انتبهوا جيدا هي أمر عارض أمر عارض يعني, شيء يعني, يعني عارض وليس سنة راتبة بحيث الناس يحفظون عليها بهذه الطريقة التي فيها نوع من يعني الغلوب وكان الشيخ العثامين رحمه الله تعالى يتجر من هذا حتى قال مرة للإخوة مالي لأرى الناس قد قطعت أيديها قالوا يا شيخ الناس ما قطعت أيديها إيديها سليمة قال لا يتصفحون لأيديهم وكلهم إيه؟ يعني ينحني ويقبل يد الشيخ رحمه الله تعالى فعلاء الأحوال يعني شاع هذا الأمر جدا يعني الاسكندريه يمكن ارحم من غيرها شويه محافظات اخرى اوضاع ساءت وما أصبحش فرق بين السلفيين والصوفيه في هذه الاجاه الغلو في المدح والغلو في التذكيه والمجازفة الانحناء تقبيل الراس هي هذه اشياء ثابته ما اقول الحقي لكن هل انت لما تجيب مثلا ان الامام مسلم لما قابل البخاري وقال له دعني اقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين هل معنى ذلك أنه كان كل ما بيقابله ينحني ويسجد يعني ينحني أمامه يسجد ويقبل قدمه يعني دعونا من التنطع وخير الهدف هدف محمد صلى الله عليه وسلم فالسلح, فالسلح هي المصفحة لأنه مصفحة فيها ثواب عظيم جدا لأنه ما من المسلمين يلتقيان فيتصفحان إلا تحتت عنهما ذنوبهما كما يتحت أي يسطط أوراق الشجر فعودوا إلى خير الهدف هذه احنا بنعمله ده وبعدين في احيانا بتكون تقاليد مستورده يعني نوزه احترام يعني نوزه كل مجتمع له اعراف وتقاليد خاصه بيه ما في حد يمنع تعلق ادام مش بتصادم الشرع الشريف حتى فحتى الاخره بيحاولوا يقلدون بعض الطلبه العلمى شيوخين في بلاد مثل نجد مثلا او ذلك مش عارف يقلب صح. يقلب صح ده الشيخ لو هو بيحاول تب رأسه في الشيخ المتنع ده العضلات بالقوة يجد رأسه بعنف حتى تسقط العمامة مع الرأسه ويبهدل الشيخ ده عفظة تكريم ولا إهانة أو أنه بيحاول يقب إيديه ويتحرك احترم إرادته حتى لو أفتلاف تمامه فياخد إيديه بالحدي يكاد يخلع كتفه من شدة هذا هذا تكريم الهدف من التحية التكريم من كان شخص يكرم هذا احترم إراداته حتى لو كنت يعني إيه تخالفه في مثل هذا بالمرة عند رحنا كده يعني محترام للإخوة الأفاضل طبعا اللي بيلبسوا الأسرة الحمرة او حتى البيضة كبال دي ترجع لعداد شعوب يعني, يعني بعض إخوة جلال الله خيرا بقافيرا من حب العلماء والتشبه بهم ده شيء جميل وشيء طيب يعني او إذا كان إنسان في بعض البلاد بلده العرف فيها أنه عادي ممكن يلبس الغطرة زي الإخوة في وصة ما تلوح أو سينة أو يعني أحياناً يكون مرتبطة بيجول بيئة الحر الشريف زي ساعد مثلاً تلاقي في الصحراء الـ الـ الـ الـ الإخوة هناك في الصحراء يعني البرع والغنم وكذا بتجدوا إيه أصل اللبس ده لازم يتفاعل مع البيئة بتجدوا بيجيب البنته مثلا بيلبسها ألوان طاعة جدا الوان فسفورية لماذا؟ مش تزايهم دي عشان في الصحرات ولا باينة من بعيد شايفها راحت فين يعني وسذلك لو بعدت او كده فالبيئة ثم من حيث الحر والبرد أو كده لها علاقة في اختيار الزي وطبيعته فلو واحد عيش في بلد هو ده زي أهلها فخلاص ماشي بالعكس أنا لما أتدخل من السورية ألبس هناك كترة حمراء واضح عادي أخدها معادي حقيبا أني لا, لأ أخذ في عرث البلد التي أنا فيه لكن انا في مصر ولجأة من عرث في هذه لا ترجع للسنة ترجع لعادات الشعور عادات شعور عادات وتقاليد منهجة لخب الدين عادي تغطي الرأس وألبس الأمامة الأمامة ذات العذبة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمامة التي ألبسها إخواننا في الجماعة الش لكن الغطرة الحمرة هي مش زي أهل بلدك اللي انت عايش فيها فهي أقرب إلى إيه بقى نباس شهرة هي من نباس شهرة لأنك بتخالف عرف أهل بلدك من أهل السنة والجماعة لأنه ممكن واحد يقول عرف أهل بلد نبس الجينز بسر لا أحد أكلم للناس المستقيمين على يعني السنة فهذا أيضا بالمرة استطراض يعني إن لما فيش علاقة بين الغطرة الحمرة وبين الالتزام أو التدايل أو الثلاثية دي ترجع لعادات شعوب ليست هذه من عادات أهل بلادنا وضح. عايز تتبع السنة أحي السنة والبس هماما تتبع إن شاء الله على ذلك لكن ما كان رجعا إلى اختلاف عادات الشعوب فما في داعي لأن أنت يعني آآ آآ تأتفي آآ بين ذلك وإلا وقعت في, إيه؟ في لباس الشهرة ومعروف وعلوم الوعيد في موضوع لباس الشهر الله تعالى أما عرف لا يصادم الشرع فينبغي إنسان يلتزم بعرف أهل البلد التي يعيش فيها كما ذكرنا وإلا أقع في لباس الشهر نعود لموضوعنا عن أنس أيضا وإذن الله تعالى عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعالقوا وقال أبو داود للإمام أحمد أخذ بيد الرجل في التعذية قال ان شئت أخذت وإن شئت لم تأخذت يقول ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعذية يسلم عليه وذلك لبعد عهده به يقول المصنف هنا وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرعي منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلد الكراثي والإضاءة والقراء الصورة بقتلة تحصل عندنا بالذات في يعني في مصر سننفس هنا هذه المسألة قضية الاجتماع للتعزية الحقيقة فيها قولان للعلماء قول أول هو أن الجلوسة للتعذية مباح إذا خل المجلس من البذع والمنكرات وتكلف المؤنة وطول المكس يقول الشيخ بن باذ رحمه الله وفعالى استقبال المعزين مما يعينهم على أداء سنة التعذية استذل القائلون بأن الجلوسة للتعذية مباح بحديث أم الممينة عائشة رجل الله وفعالى عنها قال أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النفاء ثم تفرقنا إلا أهلها وخصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت إلى أخي الحديث الذي رواه البخاري ووسلم فهنا إذا كانت, كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النفاء فاجتمع النفاء من أجل ذلك فهذا اجتماع من أجل يعني التعذية حديث صاطمة رضي الله تعالى عنها لما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة في الطريق فاستوقفها وسألها أين كنت قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعذيتهم بميتهم فأيضا هنا أتيت أهل هذا الميت فمعنى ذلك أن أهل الميت موجودين في مكان وهي ذهبت لإيه لتعذيهم قالوا إن الاجتماع للتعذية هو من العادات وليس من العبادات من العادات وليس من العبادات والعادات الأصل فيها الإباحة واتباع العرف إلا إذا اعتقد فيها التقرب إلى الله تعالى أو خالفت دليلا شرعيا فالأصل في العادات الإباحة حتى جئا صارث الإباحة قالوا أيضاً إن الوسائل لها حكم المقاصد فالتعزية مقصودة شرعة مستحبة ومطلوبة شرعة ولم تتم التعزية إلا باستقبال المعزين يقول هذا الفريق إن الجلوس للتعزية طبعاً في منزل أو في غيره وسيلة لحصول المقصود لتسهيل أمر التعزية على القادمين وقال الشيخ محمد المنبجي الحنبلي المتوارفة سنة كان الاجتماع 700 إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعذي بالصبر والرضا وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتنكيرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة فإن التعذية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا الفريق الذي يبيح إنه يترتب على القول بالمنع مشقة المنع اجتماع الناس في التعذية لأن الفريق يمنع حتى داخل البلود ما يكسبعوش كل أحد يفحلوا ويعزيح حيثما انتقل الفريق الذي يبيح الجلوس في مكان معاني استقبال المعزين يقول إن القول بالمنع يترتب عليه مشقة حيث اتسعت المدن الآن وتباعدت البيوت وضاقت الأوقات وعليه يلدم المعزية أن يفرر من وقته أياما ويترك أعماله لكي يقابل هذا في عمله وذاك في سوقه وذاك في متجره وذاك في مسجده وهذا عثير لما فيه من المشقة أطراف المدن أصبحت وسعة جدا فبالتالي لو حيعز واحد واحد بقى من غير ما يكتمعه في مكان واحد هيتفرع لذلك عدة أيام يظل ينتقل مكان إلى مكان حتى يقابله بطريقة اتفاقية اتفاقا ومن قواعد الشريعة التيثير كما يقول بعض العلماء ومن قواعد الشريعة التيثير في كل أمر نابه تعثيره أو بعمرة أخرى إن المشقة تجلب التيسير من قواعد الشريعه ان المشقة تجلب التيسير وان الامر كلما ضاق اتفع يقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه مجمل ادله هذا الفريق الذي يبيح الجلوس للتازين اهل الميت يتواجدون في مكان لاستقبال المعزين طبعا مش على هذا القول مش معنى ان بجلسين في مكان استقبال المعزين اجازه البدعه التي تحصل استئجار استئجار المقر يقر بالطريقه المعروفه او اي ذلك من العادات او البدعه مجرد الجلوس لاستقبال الناس إذا اتوا ليعزوا ويعزي وينصرف القول الاخر ان الاجتماع للتعزيه ممنوع لكن من صادفهم عذاهم صادف كما قلنا اتفاقا هو ماشي في الشارع وهو في, الشغل في المسجد في المقبرة في أي مكان اتفق أما الاجتماع لأهل الميت في مكان معين عشان الناس تأتي وتعزيهم في يعني منعوا ذلك سواء كان المنع على سبيل الكراها أو التحريم أو على اعتباره بدعة يقول الإمام الشفعي رحمه الله تعالى وأكره المأتم وهو الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنى مع ما مضى فيه من الأثار هذا كلام الإمام الشفعي يكره المأتم كلمة مأتم للاجتماع للتعذية حتى لو لن يكن فيه بكاء أو نياحة نحو ذلك يقول فإن ذلك يجدد الحزن يجدد الحزن ويكلف المؤنى مع ما مضى فيه من الأخر ولعله يشير إلى حديث جريس ابن عبد الله البجلي وقال الإمام أحمد لما سئل عن المأتم قال أما أنا فلا يعجبني يعني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يعزونا لإستخبال الناس وقال الشرازي ويكره الجلوس للتعذية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة وقال الملدوي ويكره الجلوس لها وقال الطرطوشي قال علماءنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه وقال الإمام بن قيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعذية أهل الميت ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرع له القرآن لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة هادثة مكروهة أما أذلت القول بالمنة فأولها أثر جريس رضي الله عنه كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد ذفنه من الناحة كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد ذفنه من الناحة وقال أبو هريرة رضي الله عنه حين حضره الموت لا تضرب علي فصاطعة يعني خيمة فالبعض قال ان لا تضربه عليه فسطا يعني ما تعملوش سرادك يعني. كما يحصل الآن سرادك الناس تيجي تجتمع فيه خيمة كبيرة عشان العذاق او بعضهم قال ان سرادك ده كان بيقام على القبر دفسه هو القبر يعملو ايه سرادك فلذلك بعض السلف امر من فعل ذلك بان ينقضه وقال ان ما يظله عمله انما يظله عمله هو انت تعمل صادق لي منع من الشمس ومن الحر يظله عمله اينا ف وبعض العلماء فسر قول ابي هريره حينما حضر الموت لا تضربوا عليه فس يعني الخيمه أو السرادق لاجل اجتماع الناس فيه للتعذيه او ربما لا تضربوا فس طاقه على قبر كما ركبنا ليمنع الحر عن الناس في بلاد شريط الحر بيمكثوا مده في الدفن وكذا فليقيهم الحرين والله تعالى قالوا أيضا إن الاجتماع عن العزاء يجدد الحزن مما ينافي التعذية والتسريع وقد يهيجوا على الجزع والنياحة يقول بعض الباحثين في هذه المسألة أو صنف كتاب في هذه المسألة بينقل قول الشيخ العسلمين رحمه الله تعالى وإنما يغلقون البيت أهل الميت يغلقون بيوتهم ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عذاهم فالسؤال هنا كيف يعذي من لا يستطيع الخروج من المنزل من النساء والأطفال وكبار السن أنهم لا يستطيعون الخروج من البيت ربما يوجد في أقرب المائة ناس كبار في السن أو مرضى أو نساء ولا يتمكنون من الخروج للناس سواء للمسجد أو العمل أو للطرق فكيف يعزل هؤلاء قد يكون هؤلاء الضعفاء أحوج إلى المعساة من غيرهم القبض كبير السن الذي مات ابنه مثلا أو نحو ذلك أو النساء قد تكون في حاجة إلى التدعيم بالتعزية أكثر من غيرهم. فقد يكون موساتها ولا الضعفة أولى من موسات غيرهم لشدة حاجاتهم إلى التعزية والموسات يقول وينهر أن الاجتماع المعتاد عند بعض الناس اليوم ليس فيه محظور من الناحية الشرعية فالأمر لا يعد أن يكون جروسا يسلي الأقارب فيه بعضهم بعضا ويتناسون فيه المصيبة ويتسنى باجتماع الأقارب والأرحام أن يعزيهم الناس من غير كلفة ومشقة لا على أهل المصاب ولا على المعزين خاصة في حالة أن كان أهل ميت جايين من بلاد او من القرى وسيتفرقون بعد ذلك ويصعب تتبعهم في القرى حتى يعزون أو في المدن الأخرى بل يظهر أن أكثر من يعزي لا يجلس ويبقى للتعزياء بل يعزي ويخرج ولا يطيل المكس بل فهذا فبعض المباحثين الذين نهبوا إلى جواز الاجتماع للتعذية يعني يقول لبأس لا بالجلوس لاستقبال المعزين بشروط أولا أن يخلو المجلس من البضع والمنكرات ثانيا أن يكون فيه تجديد للحزن وإدامة له ثالثا أن يكون فيه تكلفة مالية على أهل البيت وإفقار عليهم رابعاً ألا يصاحب الجلوس نياحة أو تسخط أو جذع خامساً ألا يطيل المعزل مكثى عند أهل الميت حتى لا يفضي ذلك إلى الإفقال عليهم سادساً ألا يكون في جلوسه تضيع لمصالح الشخصية أو لمصالح المسلمين إذا كان مجلس العزاء خاليا من هذه المحاذير فالجلوس فيه مباح ونبأس به الله تعالى أعلم أحببت أن أعرض أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم والأحوط الأخذ بالقول بمانع الاجتماع للتعذية ويجتهد الإنسان في تعذية أهل الميت كيفما اتبق له والله تعالى أعلم بعض الناس يأتي ليعذي أهل الميت فيحمله الشفقة عليهم أو يدفعوا حب الوقوف بجانب أهل الميت لكي يستقبل الناس لدينا يعزون ف... يعني إن كان لودور يؤدي بتدعيم لا بأس ببقائه معه محتاج فعلا أهل الميت محتاج مثلا صديقه وقريبه بجواره يدعمه ويعزيه ويوسيه أما إذا كان في وجود الشخص إثقال على أهل الميت فهذا فيه أهلية وإضرار بهؤلاء الناس طيب إذا لم يكن يعرف القادم اللي بي يعني بيتواجد بالصورة كده يعني إيه زايدة شوية لحد إذا لم يعرف هنه هو مثقل او مخف يعمل إيه يخف يحتاط يعني ده الأحوال أيضا يمكن ان أن جماعة يتفقون ممن يوذلوا التعذية يتفقوا مع بعضهم ويذهبوا في جماعة لأجل التعذية كما جاء في حديث بريلة ابن الحصيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة من الأنصار مات ابنها فجذعت فقام إليها ومعه أصحابه يعذيها هذا هو الشهد فقام إليها ومعه أصحره يعذيها فقال أما إنه بلغني أنك جزعتي قالت مالي لا أجدع وأنا رقوم لا يعيش لي ولد كلما رزقت ولدا كان يموت فهذا في اللغة ثم الرقوم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ أو امرأة مسكمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي واثنان قال واثنان فإذن هذا يدل على أن الخروج في جماعة من أجل التعزيع لا بأس به لأن الرسول السلام خرج مع جماعة من يعني به وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أيضا حينما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنته كان يمكن أن يذهب لها وحدهم لكنه أخذ اصفحب معهم سامة ومعاذل وربيا بن كعب وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم مما يدل على أن في الأمر ساعة كما يعني هو في الحديث يقول في أول يقول وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرح ومنها الاجتماع والتعذية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء ولا شك أن هذه البدعة القبيحة الإصراف في التطوص المنظرة التطوص أنه فلان تعمله صراط كام ألف جنيه وفخمه وكان ضخما تتفخر حتى في الموت حتى في الموت يتفخرون بهذه المظاهر الكاذبة التي يعني يرفضها و الإسلام الاسلام وهدي سيد صلى الله عليه وسلم ف هذا كله طبعا من البدع من البدع ودي يعني ذلك القول باباحه الاجتماع الاعزاء قد يؤدي بكثير من هذه البدع خاصه مع الجاهله لكن من اباحه كما ذكرنا اباحه بشروط خلو من هذه الايه المنكرات كما ذكرنا وأنهم مش بيقتصروا على يوم الميت ده يوم الموت يعني ده نأتيه بعد كده الأربعين وذكرى الثانوية الأولى التنوية التنوية. دي متخدة من القناة المصريين الاحتفال بالموت بهذه الطريقة المبالغ فيها هذه غير بقى البدع الموجودة في بعض الرياف وكده إن في صباحية وفي مش عارف خميس وحاجات كده كتير جدا دي مش ليس لها يعني في الإسلام أصر دي كلها متخدة من ايه؟ المصريين ولما بقى جت ال الرافضه الدوله الثيوتوبيه الملحده اما جاءت في مصر فوافق شند طبقه اتكلم بقى العادات الفرعونيه مع النياحه بتاعه الوبيدي لو بيديين فلذلك المصريين تفاعل وعوام المصريين تفاعلوا مع الرافضه خاصه انهم اظهروا لهم حب آل البيت وتعظيم آل البيت فحصل ما حصل من التزاوج بين النصوفية والشيعة أو بين عادات الفراعينة في موضوع الحزن المبالغة في موضوع الحزن بطريقة شديدة جدا فالإسلام لا يعرف موضوع نتا هم إنشاعزين الحياة كلها إلى أن تقوم الساعة طبقا منياحها منياحها على الحسين طبقا ماذا تفصين بأكبر مصيبة إنها قاصمة القواصم أصيبت بها الأمة هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا حد يختلف فيه الحديث يقول ليعذر المسلمين في مصائبهم المصيبة به يعني بيقول هو اللي بيترجمه العوام في عبارة يأتي عز بعض يقول له ايه؟ النبي مات مش ده اللي بيقوله للعوام للناس ده متخدم الحديث يعني هل هيكون عندك أحب إليك من الرسول عليه السلام فقد مات ها فإن مات قتل انقلبت معنا عقبكم فالعوام يعز بعض يقول له النبي مات فكل من عداه تهون المصيبه وده تطبيق الحديث ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبه بيه فذاك الامام ابن الامام ابو العربي في العواصم القواصم ذكر اعظم قاسمه حلت بالاسلام هي ايه موت الرسول الله عليه الصلاه واحد وموت رسول الله صلى ومع ذلك طب طب على الرسول اولى احزانوا لو النياحه بقى بطريقه تعملوها على الحسين وكده طيب ما ما عملتش كده ليه مع علي بن ابي طالب وهو افضل من ابنه ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عليه الصلاه فده دين دين كله ضلال وموضوع الغلو في في العزاء والمائده كله اثار اللي من ناحيه واثار الدوله الفاطميه المنحله من ناحيه اخرى من البدع ايضا عمل الطعام خلال ايام العزاء من قبلي اهل الميت لضيافه الوالدين للعداء ان يعني أهل الميت هم الذين يستعون الطعام لاستقبال الافواج القادمه من المعزين الدليل على ما ذلك حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام يعني أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعام للقادمين هذا من النياحة كما في حديث جريف رضي الله تعالى عنه لكن الحقيقة هي السنة إن ان ان اقارب من المسلمين هم الذين يصنعون ايه هم الذين يصنعون الطعام لاهل الميت لماذا فانه قد اتهم ما يشغلهم فهم في شغل شاغل والحزن ممكن يمنعه من الاكل حتى قال بعض الفقهاء يعني ان ممكن تعمل له طعام وتحلف عليه عشان تجبره على ان ياكل ليقيم اوده وإلا تضرر بسخدام الشهية لمدة طويلة الشاهد يعني ان هذه السنة أن يصنع طعام لأهل الميت والذي يصنعه من قاربه أو إخوانه وجيرانه نحو ذات أنا الحقيقة بعيد تمانظرا منذ أسابيع قليلة كنت مذهبت العزاء في البحيرة فأنا رأيت منظر جميل جدا، يعني التكافل في, في, في القرى للموضل يعني, يعني كترحشة للجنازة فأنا شايف في مكان معين كده زي صالة، يبدو أن كل اللي فيها نساء يعني. شايف النساء مليئين الشوارع كيف يكون مظاهرة عدد كبير جدا نساء جايين من كل اتجاه وشايلين على رأسهم صواني كبير قوي وفيها بقى ايه؟ واضح أن فيها حاجات للشاي أو للمشروبات وأكل وكذا لكن هو بلا شك التكافل الموجود وغالباً يتعانده بقال له فايدة تانية إن أهل الميت بيجي ناس يعزوا أو لا من نفس أهل الميت بيجوا من سفر فبيقيموا فمحتاجين أكيد أن يضيفهم فإما أن يضيفهم أهل الميت وإما أن الجنان يصنعوا طعام عشان يعني إيه؟ ما عندهمش يعني ظروف مناسبة أن هم يصنعوا طعام للناس المرضى ده حفكرني ورجع لي شريط ذكريات سنة 1398 هجرية كنت أعيش في أبهى أبهى في منطقة عسير في جنوب السعودية ودي أفضل هي جزء من اليمن ثم ضمت للسعودية جنة الدنيا أبهى دي هذه منطقة جميلة جمال لا يوصف يعني الخصف اللي فيها والجبال والطبيعة يعني الشهد من الكلام يعني أنني كنت نكفي أسراء رمضان فكان منظر عجيب جدا برضو نفس الشيء كنت أراه لو الواحد بقى رايح بقى يعني قبل المغرب وماشي للمسجد فتجد الطرقات صبايا صغيرات بنات صغيرات رايحين جايين زي النحل بين البيوت شايلين برده صواني وبيتبادلوا الناس الطعام دي اللي هي ايه هي صواني صواني بتاعت رمضان ولا بتاعت العز؟ لا صلاة طب مش بدعوا حاجه موافق للسنه بس هي تتعمل لأهل الميت مش لهم هم الدفاعات اللي يعملوا الصرادقات والمنظرة التطوص من, من الأموال الميت اللي هي بتكون حق لليتامة هذا من أكل أموال يتامة يعني حتى إن كان ولا بد عايز يعمل بلع وضللات فيصرف من جيبه هو لكن يخذوها من أموال يتامة من تركة الميت وهذا ظلم وهذا أكل أموال يتامة الحقيقة هنا موضوع مهم متعلق لكتاب الجنائز اللي هو إهداء سواب الأعمال للميت أو ما ينفع البيت من سعي الحي بعد وفاته فهو يستغرق وقت الحقيقة نحن محتاجون إليه ولكن أنا أحيلكم على محاضرة سابقة بنفس العلوان تكلمنا فيها بالتفصيل في هذا الموضوع ما ينفع الميت من سعي الأحيال اقتصاد لأن بحث لأنه سيطول الوقت ونحن محتاجين الوقت لنكبل الموضوع. فممكن ان تراجع هذا الدرس اول الشريط ما ينفع الاموات تنفع الاحياء لكن هناك موضوع اخر يتعل متعلق بحكم البكاء على الميت حكم البكاء على الميت وكما يعني تعلمون ان هناك ادله دلت على جواز البكاء على الميت فيجوز البكاء على الميت ثلاثة أيام بشرط أن لا يكون في ذلك البكاء نواح ولا جزع ولا تسخط سواء كان قبل الدفع أو بعده يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وأجمعوا كلهم على اختلاف ملاهبهم على أن المرادة بالبكاء هنا البكاء بدون يعني نياحة وهو إيه يعني هكاء المشروع هو مجرد دمع العين فالله صحيح و هو الذي أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى أقدر تضحك وأقدر تبكي لكن مع ذلك الله صحيح و لم يكلف البشر ما لا يطيفون لا يكلفه الله نفسا إلا وسعى فممكن أن يكلف الإنسان أن لا يقول إلا خيرا أن لا يتسخف على قدر الله سبحانه وتعالى أن لا يعترب عليه لكن لا يكلف أنه لا يبكي وينفف عن يعني بالدموع حتى لو نجات الشريعة بمنع البكاء بالدموع لكان في ذلك مشقة وحرج على العباد والشريعة جاءت لرفع هذه المشقة أما الأذلة على جواز البكاء فالأذلة يعني ما حصل حينما كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بصرافقك يَا ابراهيم لمحزونون وان بصرافقك يا لمحزونون وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها الشاهد هنا فرأيت عليه تدمعه في لم يقارف يعني ذلك الوط وط دوجته ولا يقصد به مقرفة الذنب طبعا فينزل الميت في قبره من لم يكن فعل هذا في تلك الناية أيضا في حديث آخر لما دخلوا وناولوا للصحابة دخل الذين كانوا على رسوله السلام وناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيب الذي هو ابن بعض بناته ونفسه تقع في صدره كأنها في شنة فبكى رسول الله صلى الله سلم فقال سعد بن عبادة أتبكي فقال إنما يرحم الله من عباده الرحمة إذن مجرد البكاء ودمع العين ليس محرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة إنما المحرم هو النواح والنذي والبكاء المقرون بالنياحة والنذي واضح ان سعد هنا فاهم ان جميع انواع البكاء محرمه حتى ما فيه دم ولا عيل بدون صوت فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الرحمة هذا من علامات الرحمه ولا حرج في البكاء ما لم يكن يعني شيء من هذه المحظورات وفي الحديث ايضا أيضا بكى الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد ابن عبادة فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي وأيضا زار النبي صلى سلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا الكبورة فإنها تذكر الموت ففيه أيضا جواز البكاء على الفائت وفيه محبة الخير للغيس ولو كان هذا الغير كافر وايضا، في حديث جابر لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه إذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ان يكن خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان ابو بكر والحديث في هذا يعني كثيره وهذه من محاسن الاسلام واحترام شريعه الاسلام للفطره الفطره يعني البشريه لان في الحقيقه يعني كناحيه نفسيه هي مساله البكاء فيه نوع من التفريق وتخفيف الايه طاقه الحزن تكون عند الإنسان و, و, و نخاف من اللي ما يطلعش حزن هو ده اللي نخاف منه بيجي مرض ااا آآ بيسموه اضطراب الفقد اضطراب الفقد فده بيجي للناس لم تدعم عند حصول الفقد بالذات في الموت يعني او لم تبكي ما طلعش البكاء ما لم تعبر نفسه بعواطفه وهبسه بالتالي الاضطراب مش هنتكلم طبعا في تفاصيله ولكن باختصار شديد انه يعني بينشا نتيجه الانسان اللي هم ما طلعش يسموه الريزولفد جريف او مورنينج اندر ريزولفد الحزن بتاعه ما عن طريق البكاء ولذلك الشخص كذلك بمفروض الصح أن أنت تسيبه ويقعد يحكي كثير جدا عن المجد عن الحاجات الكويسة التي كانت بيعملها واللحظات الأخيرة والناس بتعمل هذا الموضوع ده من غير ما تحس أنه منهج علمي دقيق في التعامل مع المصيبة الفقر هذه دائما تلاقي ناس تلقائيا يعودوا يتكلموا عن اللحظات الأخيرة والأعمال الصلاحة التي كانت بيعملها وقالها تولي مية وبعدين كذا وبعدين قال أشهد لا إله إلا الله وشاف ناس لبسة أبيض ودخلة وقال لهم سلام عليكم إلى آخره فكل الكلام ده صحي هذا هذا ال... النوع من المساحه بيبقى يعني ايه شيء صحي ومطير يعني وحتى الدكتور لو اتعامل مع شخص عنده الاضطراب ده بتخليه يعني يتكلم كتير قوي قوي على التاريخ الماضي للايه لحادثه الفقد هذه لله مش هنطول في هذا لكن يعني في علاج الاضطراب الاضطراب ده ممكن بيستمر حزنه أكتر من سنة مش الحزن العادي اللي بيقعد ممكن أسابيع أو شهوش لا ده بقى في نفس درجة للحزن والاكتئاب والعزال والإسحاب الاجتماعي ممكن تمتد أكتر من سنة فهنا بيكون اضطراب لأنه طبعا تفاعل غير طبيعي تفاعل غير سوي فلنالك ضروري قوي إن, أن يشجع الإنسان على إظهار الحزن وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه إنه أباح لنا يعني البكاء وإظهار يعني الحزن هذا شيء صرور جدا في عملية الوقاية مثلي هذا أيضا ما توبقهوش على شعوره بالحزن او ألمه النفسي الألم الذي عنده ما توبقه عليه خليك يقول له مثل إيه أنت مؤمن يا أخي ما ينفعش تعمل كده بيبكي يعبدل عن حزن ما لها إعلقتها بالإيمان دي ها الرسول عليه السلام بكى على الميت يعني ف... يعني ضروري جدا ان احنا آ... يعني نكون مدركين ان الألم والتعبير عن الحزن او الفقد بهذه العواطف ده شيء اساسي وهو علاجي حتى لا تحصل يعني مشاكل آ... هو طبعا الجماعه اللي بيقعدوا بقى يعملوا ما يسمى بتعديد الميت فهم بيستدعوه بيستدعوا منهم الايه ده طبعا ما بتقدروش على شعور صادق يعني كما ذكرنا تقول له بقى اوصف لي الميت كان كان ايه صفاته وتفاصيله كانت العلاقه بينكم شكلها ايه والمشاعر وكده كل ذلك لما يعني يسهل عمليه الايه مرور هذه المحنه وهي الحقيقة الملاحظة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الجنائز نفترضين نتكلم فيها مرضو أحيانا في فيه أشياء مهمة بتحصلوا والنفس تصرف غلط وهي الطفل لما يموت حد من الأسرة لما يموت أبو أو أمه أو جده أو شيء من هذا نخبره أو لا نخبره ماذا ترون؟ هيكتئب ويحزن وتبقى صدمه عليه انتوا ليه بتخافوا قولوا حتى لو بتقولوا غلط مش مشكله تخبروا في حد فيكم عمل حاجه زي كده تحصل طبعا بيبقى في شفقه على الطفل ويقولوا انه ايه نخبع عليه علشان ما مي... وطبعا ده خطا فادح جدا لا لابد ان ي... يعيش الطفل نفس المحنه مع الجو كله لان هو هيفقد الثقه تقول تقوله ده والدك لسه في المستشفى وهو يتعالج وكذا وهو يكون أجوته وفيه هو شايف إيه هو يعني الطفل ده بيفهم كويس أوي خاصة لو سنه كبير حب اللي بسين يسود واللي بيبكوا واللي بيكلمه في تلفونات والرائحين جايين يعني فيه أوضاع بده حصل هو لا شك أنه سوف يعني آآ يلمسه فحتى دي لها ناخر موضوع أسئلة الطفل عن الموت كيف نجيب أسئلته عن الموت فالغالب أن أنت بتشرحنا بساعة الموت بتقوله أن الإنسان بيموت لما بيقع عجوز لما بيكون عجوز يعني بيجبر في السنة لكن دي, دي الغالب لكن ممكن أحيانا يكون شيء غير كده فهو بيدرج التغيرات كما ذكرنا فعلا لأن نشرح له موضوع الموت ببساطة ومضوح ويكون في الكلام تعليم ان كل الناس بتموت مش انت بتشوف العصافير بتموت والطيور بتموت والأظهار بتموت في آخره فكل إنسان يا ربنا بتكاتب له عمر معين يعيشه فكل انسان سيموت فنحن تماما مثل الأظهار والأشجار والحيوانات كلها بتموت ففي الموت الروح بتخرج من يعني الجسد والإنسان ينتقل إلى الدار الآخر ناس كتير جدا تقول له إيه راح عند ربنا واضحا أو راح الجنة طبعا احنا لا نستطيع الجزء بشخص إنه هو داخل الجنة لكن تقوله مثلا احنا نجتهد إنه ندعيله إن ربنا ينخله الجنة مثلا أو نقول إنه بعض الناس قوله ده أبوك سافر وحيرجع تصال له مشكلة بقى كل ما يجع حد يسافر هيكون ايه؟ خايف يموت مايرجعش تاني لأنه سيفر ويسيكرس السفر ويخاف منه جيد فهيبدأ أي حد بعد كده عزيز عليه يقول له مسافر يحصل له نوع من الجزع والهلع يعني الشريف أو أنك تربط له أن اللي بيموت بينام ويصفى الصبح أو مات فتربط له الموت بالإيه؟ بالنوم يعني أنت تكلمه بلغة هو يفهمها وهو النوم يعني شخيخ الموت لكن هو مش هيستوع بالكلام ده كله لكن تربط له الموت تقول له مثلا أن العائسة تتهرم من التفاصيل فتقول له لا ده هو اللي بينام وإيه؟ ويموت فهيخاف هو السنام أو أمه تنام أحسن بعضين تموت زي ما حصل يعني. على أي الأحوال لابد احنا نشجع الطفل على أنه يسأل نشجعه يسأل خاصة في موضوع الموت ونخبره بالحقيقة لأنه لما تخبره بالحقيقة هذا أنت تعمل مكسب كبير جدا وهو أنك تبني ثقته فيك يترك فيك لكن تقول له هذا سافر وبعد كده أكيد سيكتشف النمات وليس سيرجع فيحس أنك خدعته ويفتد الثقة فيك ولا يصدقه كمهما تكون وتقوله طبعا ده شيء بيحصل لناس كتير ده بيحصل كتير جدا ان ايه ان الناس بتموت يعني طب لما يسألك هو جد يحيموت قريب فتقوله مفيش حد يعرف امتى يموت ايه ربنا صحة وفعل يعني ما احد شاف معدل موت لأي انسان ايه ربنا صحة وفعل بس كده مثلا هل كل واحد يمرض يموت فبترد تقوله مش شرف اه ايه الغالب ان اللي بيموت في امراض معينه بس محدده هي اللي ممكن غالبا بيموت منها هو بحاول يعني انا مش, مش عايز افصل لكن الموضوع الطفل والموت لان الناس بتكذب وتتخبي على الاطفال ويكذبوا في الكلام السافر وهيجي ده ولما تقول له راح عند ربنا بطريقه معينه ممكن تبدأ تقول عنده ايه نوع من عدم الرضا او يغلط في الكلام أو يعني, يعني يظن أن ربنا أخذ منه حاجة عليز علي جداً تابوا ليه فمش هيستوعب الأمور فالتعميم أن كل الناس لازم في الآخر هتموت وأن دي إحنا ذي عاملين زي اللي كفين قطر كل واحد يجيلهم حطة ينزل فيها ربنا كاتبها وهكذا كلام بوضوح وببساطة وبدون كلام الأمور التي ليس لأصل في الشرق تكرار التعذية فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة لكن إذا كان القصد من تكرارها التركيز والأمر بالصبر والرضى بقضاء الله وقدره فلا بأس وأما إن كانت تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول والسنة أن يعمل أقرباء الميت وزيرانه لأهل الميت طعاما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم طبعا الدليل على هذا حديث إيه آه الذي ذكرناه اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد ثاءهم ما يشغلهم وفي رواية أخرى في رواية الترميدة قد ثاءهم ما يشغلهم في رواية أخرى أتاهم أمر يشغلهم قال الأمير الصنعاني رحمه الله فيه دليل على شرعية إيناف أهل الميد بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت طبعا لو أهل الميت بقى ميناف اللي بتوع النياحة والصراخ واللطن وهذه الأشياء ما ينفع لهم طعام لكي يضعفوا عن معصية النياحة لأن الطعام سيعينهم على أن يؤدوا هذه المعصية بإتقان فيشترط عشان تثنى الطعام أن لا يستعينوا به على النياحة المحررة وقال الإمام أبو محمد الشيرزي رحمه الله تعالى في المهذب ويستحق لأقرباء الميت وزيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاماً وقال شيخ الإسلام ابن ثامية رحمه الله إنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر رضي أبي طالب رضي الله عنه اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغرهم وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم نعانه لهم وجبرا لقلوبهم فانهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبما ياتي اليهم عن اصلاح طعام لانفسهم ثم يقول الامام ابن خدامة وده الحقيقه احنا يعني عايزين نتعامل ساعات مع الواقع بثقه وعايزين يبقى دور الفقيه مش انه دايما يلقي العداوه بين الفقه وبين الواقع لا الفقيه هو الذي يعمل نوع من الايه المصالحة والمؤمة بين الفقر وبين الواقع ليس يعني الحرب بينهم لأن بعض الناس تتصوره هو ده الالتزام يعني لازم نصعب الأمور ونختار الأعنى والأشقق دائما لا يعني الشريعة تحرك على رفع الحرج عن الناس بشرط ففعا عدم مخالفة الأحكام الشرعية ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمري إلا اختار أيفر ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم فلأن لو, لو في بعض المسائل الفقياهية فيها سعة للناس ففي هذه الحالة مدون أنت تبني المنهب الميسخر والأسهل على أساس يعني شرع السليم ففي هذه الحالة يعني ما تخلهمش يعملوا حاجة يشعروا فيها بالإثم وهم لهم فيها رخصا يتخفف عن الناس الضغط والمشقة لأن هذه الروح الشريعة رفعا حرم عن الناس بالتطبيق طبعا وبالمثال يتضح هذا الكلام يعني الواقع أن يحصل أن فعلا أهل الميت بيجوا ناس من البلاد الأخرى ويوقيبوا عندهم واضح ففي هذه الحالة غصب عنهم أهل الميت بإيه؟ بيعملوا طعام للناس دي فالقصود هنا إيه إن في هذه الحالة هو مش عمله عليه يعمل إيه لكن الصحيح إن الجرال يعملوا أكل كافي لمين؟ للضيوف كمان هذا هو من التكافل يعني فلذلك تلحد البيابن القدامى يقول إذا يبين أنه إذا دعت الحاجة لاصلاح أهل الميت للطعام جاز لهم ذلك يعني أهل الميت في بلد أهلها ليسوا كرام الناس بخلاء أو جهل بالسنة او لسابع الاسباب ما يعملوش طعام ودول ناس جالهم الضيوف يعملوا ايه اكيد هيطعموهم يعني في ناس بتيجي لازم ابن الميد بنته جايين من سفر وهيقيم طبعا اكيد عده ايام على الاقل فلازم اهل الميد الاهل البيت بايه بيضيفوهم فاحنا ما نحسش الناس بذنب على حاجة هم معذورين فيها ها يقول الإمام بن قدامة رحمه الله وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاذا جاذا أن أهل الميت هم ليصنعوا الطعام فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم ألا يضيفوه فلا يمكنهم ألا يضيفوه انتهى كلام ابن قدامة وقال الإمام المناوي رحمه الله تعالى فَيُنْدَبُ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ وَأَقَارِبِهِ الْأَبَاعِدِ صُلْعُ الطَّعَامِ وَيَحْلِفُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ لأنهم يكون في حالة الشهية تكون مفيش شهية للطعام ومع طول الوقت هذا يضره فمن البر بهم أنك تجبره على الأكل حتى يقيم عودة ويقيم صلبة ومن وسائل الإجوار تحلف عليه طبعاً دي ما فيش دليل عليها من السنة لكن دي من الأداب اللي هي يمكن التسامل فيها ويحلفون عليهم في الأكل طبعا. يعني عندنا بعض العادات احنا في, في الإكرام صعبة جدا يعني. المصريين بالذات إن, أن أنت لو ما حلفتش على الضف وأثقلت عليه وضغطت عليه يبقى أنت قصرت في الإكرام دي من المفاهيم الحقيقة الخطيرة جدا والناس بتتضرر يعني واحد عنده سكر ولا يعني والأكل يضره من العادات الغريبة فينا بزيادة المصريين الغلو الشريف في مثالة الإكرام عن طريق قهر تضيف على أن يأكل فوق طاقته برضو بحجة أن هذا إكرام والقاعدة كما قال ابن عباس كان يقال لا تكرم أخاك بما يشوف عليه لأن هذا من الكرم إيه؟ ادخل الصروف فإذا كان هذا السبب يدخل الغم والهم أو يضر في صحته فإذا لم يكن إكرام بهذا أيضاً هذا أيضاً فنفس الطراب عامر يعني. لأن عندنا في ثقافتنا إنك لو ما عملتش كنا مع الضيف إذا أنت أصرت وقال الشيخ أحمد البنة والد الشيخ حسد البنة رحمه الله فصنعوا الطعام لهم نوع من البرس بالقريب وقال العلماء الألبني رحمه الله تعالى وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وديرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وصنع الطعام لأهل الميت إنما هو سنة لمن شغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابه من نصيبة لقوله صلى الظلم فقط يتاهم ما يشغلهم وهذا يدل على أنه ليس بسنة مطلقة يعني مش ليس, إيه؟ إنه ليس بسنة مطلقة ممكن في بعض الأحيان زي مثلا آه آه أهل ميت عندهم جيش من الطبخين عندهم هم دي ظروف عندهم ما شاء الله على الكبير من اللي بيقوم بالطبخ فاللي بيطبخ هنا مش أهل الميت فبرضه دي ما فيهاش حرك إلى سنع وطعامل لإيه القدمين بالذات من السفر يعني. فقد أتاهم ما يشغل هذا كلام في من يشغلهم نوت عن الطعام فهي ليست صنة مطلقا وإنما هذا قيدها فقد أتاهم ما يشغلهم وأما البكاء والحزن عن الميت فلا بأث به ويحصل في الغالب وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف وقد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حينمات وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي ويحرم النذب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صدر فما ليس من من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية كقوله يا وإله يا ثبوره وما أجبه ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب طبعا هذا هو موقف الإسلام من اللط والنياحة وشق الجو فتحة الصدر ودعوة الجهرين والعجيب أن من تلبس الشيطان على شراطين الرافضة وآيتهم وشيوخهم أن كبيرا من كبرائهم أفتى قرأت الفاتوى بنفسي واحد يتقالوا على حكم التطبير هتا التطبير تهت بايا را التطبير التطبير اللي هو إيه يجيبوا سيوف يعني يكشفون صدرهم وإيه ويجرحون رؤوسهم وصدرهم عشان الدم ينزف يعني فدي عندهم عباد من ضراليهم المبيل نياحة الجهلية جزء من دينهم الحسينيات واللطن وفعشراء يمثلهم حديثة خط الحسين إلى آخر فالراجل لا سؤل هذا العالم سؤل عن حكم التطبيق فكان جوابه في جملة واحدة فقط قال ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جعلوا يعني نياحة الجهلية من شعائر الله واحياء سنة الجهلية تعظيم شعائر الله اللهم صل نعم آه، لو لو السماء امطرت دمن ثلاثه ايام لاثلم الكساره لكان هذا يعني اللجا الى الايمان بالاكراه قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربل من قطران وذرع من جرب وهذا الحقيقة معنى مهم جدا تكلمنا عنه في تفسير سلوة إيه إبراهيم في أي موضع وترطب المزيميله وماذن مقررين في الاصاد ترابيلهم من قطران وتعشى وجوههم النار عذاب جهنم يعني في كل ما يمكن تخيله وما لا يمكن تخيله من الدقاء والشلق والهلاك بل فيها الظلمه ظلمه وفيها النار المحرقه فيها الزمهرير برد وحرق ولا صح محرفه الزمارير برد محرفه الايه والحر جهنم المعروفه فيها الصحبه السيئه فيها الزحام فيها الـ الـ الـ الـ الـ يعني, يعني كما قلنا في الجنه فيها ما لا عنه رط ولا اظن سمعت ولا خطر على قلب بشر فعاد جهنم شيء لا يمكن يعني تصوره نسال الله أن يعافينا وسائر المسلمين منها من ضمن عذاب جهنم تصليط ده الجرب لكن إذا كنا الجرب فهو جرب الغير الجرب ما في النار مما في الدنيا إلا الإيه الأسماء تماما كما نقول في الجنة فدي صورة أيضا من صور العذاب ومعروف أن الجرب لما بيحصل ده الحكة أو الجرب اثر النفسي بيكون أصعب من أثر البدري من أثر النفسي بتاعه إن إنسان يصاب بإنتهار المرض على فكرة هو بيجي ساعات لوزراء ونفسي يعني مش, مش شرط مختبط بطبقة اتماعية معينة فالألم النفسي لأن إنسان يصاب حتى بيردها المثل في اللغة العربية الشهر يقول إيه كأني أجرب أعياه داء يعني الناس بتمثل منه كأنه أجرب أعياه داء فمن ضمن العذاب في جهنم والعيد والله العذاب بالتسليط مرض الجرب طيب العرب لما كان الجمل مثلا يصاب بالجرب يلونوا بيعملوا ايه ايه او كده نروا في الحديث امامكم امامكم في الحديث عليها السربال من قطران ودرع من جرب فالعرب لما الجمل بيكون عنده جرب بيدهنوا بالقطران الاسود فدخال انت الجمل مدهون بلون اسود فالعذاب في جهنم بقى شوف هنا النائحة إيه عذابها بقى إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطران يعني صلت عليها الجرب وبعدين القطران هنا بي بي بيغطيها دبع من جرب وتربال من قطران ك كأنه مش هنا مش علاج بقى لأن هي في جهنم فالقطران ده حتشتعل فيه ليه أن يران وتتضرم أكثر وأكثر فهي دف الفائدة العذرة متعلقة بهذا الحديث الرطب ان كل عناء او او يعني ان هذا نوع من الاعناء في الدنيا يوجد نظيره في جهنم وان كان لك فرق شديد بين جرب الدنيا وجرب الاخره وبين قطران الدنيا وقطران يعني الاخره شك ان هذا فيه تنفير شديد من النياحه واللطم و يعني الجهلية في تسخط قدر الله تبارك وتعالى ده اخر تنبيه يتعلق بباب ال بباب الجنائز ندلف بعد ذلك إلى كتاب الزكاة ويجتمل على ستة أبواب في الحقيقة قبل أن نستطرد في هذا الباب يعني أحب أن أشير إلى وجود كتاب متميز جدا جدا في فقه الزكاة وهو كتاب الدكتور يوسف القراضاوي فهي احنا كثير في أشياء كتير في مواقف الدكتور القراضاوي سواء في قضية الشيعة أو قضايا فقية أخرى ولكن ينبغي إلا نجحة فضل ذي الفضل والله سبحانه وتعالى يكون إيه؟ ولا تتخصن نفسه أشياء أهل فدكتور كردوي جزاو الله خيرا الحقيقة يعني أسدى خدمة رائعة جدا جدا للأمة ببحثه الرائع في فقه الزكاة حتى ما حصل اختلافات في بعض التفاصيل في فقه الزكاة لكن الكتاب في مجمله كتاب مهم مهم جدا وقصته أنه المجلة الأعلى من الشؤون الإسلامية أعلن عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية دعا فيها رجال الفكر والعلم أو القلم من أنحاء العالم الإسلامي إلى كتابة ما كان فيها من موضوعات وكان منها موضوع الزكاة في الإسلام وفي سنة ٦٢٣ انعقل اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وحضره المثلون لأكثر من أربعين دولة وكان من أهم قرارته تخصيص الدورة القادمة لعدة موضوعات كان على أسها موضوع الذكاء والموارد المالية في الإسلام وطرق لإستثمار وعناقتها بالأفراد والمجتمعات فالشيخ القرارضوي في هذا يعني فعلا بدل جهدا جبارا جدا ومش حالف عرض لكل التفاصيل طبعا أجل الإختصار لكن لابد أن نوه بقيمة هذا الكتاب العلمية في مجلدين كتاب فقه الزكاة يعني كتاب أساسي جدا يعني وحصل أن الأوساط العلمية وأهل العلم قد تقبلوا هذا الكتاب بقبول عثم ولم يكد كتاب فقه الذكاء يرى النور ويخرج جنينا من رحم المطبعة حتى تلقفه الناس شراء وقلبته أعينهم قراءة وقرّضته قلوبهم شكراً وأضفت ألثنتهم يعني على الكتاب وصاحبه شكراً وتناءً ولم يقتصر المتح هذا الكتاب وتذكيته على المشتغلين بالعلوم الشرعية بل جاء المتح والثناء لهذا الكتاب القيم من المشتغلين بالعلوم الشرعية والمعليين أيضاً بعلوم الاقتصادية والمالية والقانونية والاجتماعية ووصلت إلى الشيخ رسائل من كبار الشخصيات الإسلامية والعالمية تنوه بهذا الكتاب وبصاحبه وما بدل فيه من جهد جهيد كان من هؤلاء الذين أثنوا جداً على الكتاب الإمام المجدد عبد العزيز النباث رحمه الله تعالى الشيخ الرباني الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله أستاذ الفقيه الكبير مصطفى الثرقة والشيخ عبدالله بن زايد المحمود والشيخ علي الطنطاوي والشيخ الأستاذ بهي القولي والدكتور محمد البهي والدكتور محمود أبو السعود رحمهم الله تعالى أجمعين لما قيل في كتاب فقه الزكاة ما قاله للشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى علق على كتاب فقال إنه كتاب القرن الرابع عشر الهجري في الفقه الإسلامي سمى كتاب القرن الشيخ محمد رزالي رحمه الله تعالى قال لم يؤلف في الإسلام مثله في موضوعه الأستاذ الكبير محمد المبارك رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتابه نظام الإسلام الاقتصادي قال ومن الكتب الحديث ما هو خاص بموضوع معين ومن هذا النوع كتاب فقه الزكاة للأستاذ يوسف القرضاوي وهو موسوعة فقهية في الزكاة استوعبت مسائلها القديمة والحديثة وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة المدولة لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة مع ذكر الأدلة ومنقشتها وعرض لما حدث من قضايا ومسائل مع نوريات تحليليات عميقة وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية يعني مجموعة كبيرة من علماء اجتمعوا في مجمع علمي لكان هذا عبءا ثقيلا عليهم أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب لكن قام به الدكتور فوضوي وحده جزاه الله خير وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية ويعتبر حدثا هاما في التأليف الفقهي جزى الله المؤلفة خيرا طبعا كتاب من لغات كثيرة جدا الأردية والتركية والبنغالية والإنديونسية والماليزية والإنكليزية وبعض الدول الإسلامية جعلت هذا كتاب مصدرا أساسياً لكل القوانين التي تتعلق بالزكاة هذا من باب الاعتراف يعني صاحب الفضل بفضله إن هذا كتاب ما, ما يختلف أثنان في أنه فعلاً أهم كتاب أولف في العصر المتأخر عن فقه الزكاة وأكثره يعني استيعاباً وأصالة وتوسع أما الذكاء فهي يعني في اللغة النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح يقال زكى الزرع إذا نمى أما معاني اللغوية للزكاء الطهارة لأن الزرع إذا نمى فإنه لا ينمو إلا إذا خلص من الدغن والأفات إذا تطهر بالدغن والأفات الحشرات وكذا وكذا فمن ثم من معاني الذكاء أيضا إيه الطهارة أما شرعا فالذكاء اصطلاحا تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس اخراج هذه الحصة يقول هنا شرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ لصابا معيلا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة وهي طهرة للعبد وتذكية لنفسه قال تعالى فذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها ويسبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلمين نقصد إلى مسألة الثانية في الزكاة وهي حكم الزكاة ودليل ذلك يقول الزكاة فريضة من فرائب الإسلام وركر من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى هذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقوله صلى الله فرما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً الرسول الله وإيطام الصلاة وإيتاء الزكاء وحج البيت وصوم رمضان وقوله صلى الله سلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانعها فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع المسألة الثالثة حكم من أنكرها من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببازية بعيدة عن الأمصر عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان منكرها مسلما ناشئاً لبلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة لأنه يجحد هنا معلوماً الدين بالضرورة ويستتاب ثلاثة فإن تاب وإلا بوتل حتى أم ردة ردة طبعاً ردة لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في كتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على من هذا حال فإذا جحنها لا يكون إلا لتكذي به الكتاب والسنة وكفره بهما المسألة الرابعة حكم مانعها بخلا من منع أداء الذكاة بخلا يعني هنا في الصلاة بدون حكم مانع حكم تاركها إيه كافلا هنا عشان فلوس سيقول حكم مانعها بخلا من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده يوجو بها فهو آثم بامتناعه طبعا بكبير من الكبائر ولا يخرجه ذلك عن الإسلام لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه لقوله صلى الله سلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار في هذا الحديث أن مانا ذكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار فمدام في احتمال أن يكون يقول إلى الجنة بعد تعديده فيدل على أنه كان مرتكبا كبيرا لم تخرجه من الإسلام ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة وهذا توخذ منه الزكاة قهرا مع التعذير الشخص الذي لأن فيه في الإسلام ولاية الزكاة ولاية اسمها زي وزارة كده ولاية الزكاة بتشرف على تحصيل الزكاة من الناس شكرا ربنا قال إيه والعاملين عليها هيئة الشخص الذي ياتبت أنه بخل بأداء الزكاة ما كانتش تؤدى في السر زي الصدق للعكس إظهار الزكاة أفضل لماذا أن في إظهار لشعائش الإسلام فالإسلام هذا تأخذ منه الزكاة قهرا مع التعذير يعني يكبر على أداء الزكاة ويعذر أيضا لامتناعه من بذلها فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله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 صلى الله وسلم لقاتلتهم عليها والعنق هي الأنسة من ولد المعز ما لم تستكمل سنة وكان معهم في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الذكاء ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص طبعا بعض الناس تقول وذي كثير جدا في مجتمعنا للأسف شيء بعض الناس تقول وقبل أن ندين هؤلاء الناس ندين الدعاء والشيوخ لماذا؟ لأن الله لم يأخذ المثاق على الجهل أن يتعلموا حتى أخذ المثاق قبل ذلك على أهل العلم أن يعلموا الناس ويبينوا فالوضع الذي نحن فيه الآن فيه غربة شديدة. الناس جاهلت أشياء كثيرة من الدين فبعض الناس كثير من الناس يأخذين الموضوع فوضى فهو عنده يقولك أنا يعني ما لي بالزكاة عشائل ما بطلع الزكاة لأن أنا بطلع أضعاط الزكاة لأن أنا أتصدق قد بما يتهثر ومحسرش حاجة لأن أنا على طول قاعد إيه أعطي هذا أو أعطي ذاك وأخرج في أبواب الخير ونحوي ذلك فأنا أتصدق بما يتهثر لي وطبعا هذا أمر خطير جدا لابد أن يفهم الناس أن مثل هذا القول لا يوني عنه شيئا ولا يجزئ عن الزكاة في صلقة تطوع طلع بالفوضى دي لانطبخ على تعريف الزكاة الذي ذكر به آنفا فالزكاة عبادة مالية مؤقتة لها موعد, موعد لمد من حول هجري عموما يعني في الغالب ومقدر أيضا بمقدار معين الربع العشر أو العشر أو نصف العشر إلى أخير وتخرج لصنف معين الناس مش أي صنف لابد أن تخرج لمصارفها وتخرج بنية الزكاة لتطهير المال وإبراء الزنها فموضوع التصدق العشوائي بعض نفس تخدع نفسها وتقول ده أنا أكيد حتغطي العلاية من الزكاة لا الزكاة لابد أبدا فيها إيه؟ نية الفريضة زي واحد يصوم اللي 2 و 5 من كل شهر وكذا وعشوراء وعرفة وما يصومش رمضانه يقول لك أنا بسوم كثير أو تول السنة لو نجمعها أكثر بثلاثة يوم هل هذا يجزئه؟ ما يبني عنه شيء وما تقرر عبدي بشيء أحب إليه مما افترضتم عليه لابد الفريضة أولا فالذكالة بد تخرج بصفة معينة منضبطة محددة مقدرة في نوعد معين من أموال معينة في مصارف مخصوصة كما يعني ذكرنا بعض الناس يقول لك أنا مطلع الدرائب تتخذ مني الدرائب فالضريبة دي تغني عن الذكاء وبالتالي لا يخرج إيه؟ يعني ذكاة أمواله بناء على أنه يؤدي الضرائج فالجواب أن طبعاً هناك فرق شديد شافع بين الضريبة وبين يعني الذكاء فالذكاء كما ذكرنا مقدار مخصوص يخرج بنية مخصوصة بنية الايه؟ تعبد لأداء فريدة الذكاء وإبراء ذلك وهناه مصرف مخصوص فهذه فروق أساسية بين الضوائب ومن الزكاة مقدار مخصوص هي مخصوصة تعبد مصرف يعني مخصوص فالضريبة والزكاة بينهما فرق في مصدر التشريع فإن الزكاة فرع الله سبحانه وتعالى مصدر التشريع وأساس الإيجابة هو ادله الكتاب والسنه والاجماع كذلك الاهداف من الزكاه تختلف النسب والمقادير والمصرف ايضا تختلف ف يعني الشخص اللي هو بيخرج الضرائب او بتعبير ادق تستخرج منه الضرايب يعتبر بقى الضريبه دي ان هي دين فانه دين يخرج منه ما بقي كان هذين عليه يتأخذ منه ويزكي ما بقيه لكن الضريبة لا تغني إطلاقا عن الزكاة لأن الزكاة عبادة بالصفة التي ذكرنا ولو تمشينا مع الكلام بأن الضريبة تغني عن الزكاة هذا يعني الحكم بالإعدام على فريضة الزكاة وهي ركم أركان إسلام نعم أما المال الذي تاجب فيه الزكاة فتشترط فيه عدة شروط المال الذي يتجب في الزكاة أول شرط الملك التام ثانيا النماء ثالثا بلوغ النصاء رابعا الفضل عن الحوائد الأصلية قامسا السلامة من الدين ثالثا حوالان الحول سنة هجرية شرط الأول الملك التام يعني الملك التام لما نتكلم عن كلمة الملك لا يراض به الملك الحقيقي لأن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى وهذا ما أكده القرآن الكريم في عيدة موضع كخور الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو مال الله وأنت مستخلف فيه ليس مالك حقيقة هو ملك لله ويأتوهم من مال الله الذي أتاك وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم وقال تعالى ويبخلون بما آتاهم الله من فضله ويقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإذا الملك الحقيقي هو لله عز وجل وحده لكن عندما نتكلم هنا في صفة أو شروط المال الذي تجب فيه ذكاة وأول شرط هو الملك التام إن تكون ملكية ملكية تامة فالمراض بالملك هنا الحياذة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان فمعنى ملك الإنسان للشيء أنه أحق بالانتفاع بعين أو منفعتي من غيره وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروع إما عن طريق عمل عقد بيراثة إلى أسره فهو ملكه بأن عليه بطريقة المشروعة بإذن الله وشرعه ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا له رقبة ويدا يعني أن المال يكون بيده ولم يتعلق به حق غيره وأن يتصرف فيه باختياره وأن تكون فوائده حاصلة له وبعض العلماء عبر عن تمام الملك بلفظة التمكن في جميع الحرب ومتمكن من المال في جميع الحرب بأن يكون في يد مالكه عارفا لموضعه غير ممنوع منه أو يكون في يد غيره لكن بإذنه في يد غيره لكن بإذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب كما نوضح ذلك في رعب إن شاء الله فإما أن يكون التمام ملك إما هو التمكن فعلا أو أن يكون في حكم المتمكن منه يمتمكن منه إما في حكم الإيه؟ المتمكن منه حيث يكون مرجوا غير ميؤوس مثلا ضل منه شيء معين ولم ييأس من وجدانه لسه يدور عليه في أمل احتمال كبير يقدر يحصل عليه أو مرصوبا ولم ييأس من رده أو رد بدله ومنه الوديع إذا جحد الوديع وللمال كبينه يعني واحد جحد الوديع لكنه عنده وثيقة تثبت أن فيه عنده وديعة فإذا اتقاض هستطيع أنه يستمده فهذا في حكم المتمكن فهذا هو مش فيه لكن في حكم المتمكن منه فهذا مال مرجوع في وسيلة يثبت حقه ويحصل عليه فإذا لم يكن متمكنا منه ولا مرجوا لا تجب فيه الزكاة لو عادت لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا عن هذه يعني واحد أعطى أقرض شخصا دينا ثم جحل قال له ملكش عندي حاجة ولا تدرى تثبت أن أنا على يديه واضح فجحت ورفض وماطل وجحل دي ففي هذه الحالة هذا غير متمكن منه ولا يعني واضح أو لا ينطبق عليه إنه في حكم متمكن منه لأنه ما يقوس منه ده بيكفت طيب نفرد ده ضميره استيخر بعد عشر سنين وإيه ورجع له المال ده ففي هذه الحالة لو المال ده استوفى الشروط في الحيث النصاب كده ففي هذه الحالة إذا تمكن منه صار ملكه ملكا تاما وتمكن من المال يستأنف الحولة بعد قبضه أول ما يقبله يبدأ يعد إيه مرور سنة فإذا عددت سنة بذكيها لسنة لعام واحد ويتفرع على هذا الشرط وهو شرط الملك التام أولا المال الذي ليس له مالك معين مكاة عما أموال الحكومة وما هذه لا ذكاة فيها لأنها ملك الأمة بمن فيهم الفقراء وهذه الأموال تصرف لمصالح المسلمين فما هذه الشئة في ذكاة على هذه الأموال لأنها ملكة عامة هنا مش بالفئة يعني خاصة أيضا الأرض الموقوفة على جهة عامة موقوفة عن الفقراء أو المساجد أو اليتامة أو المدارس هذه عبن لا ذكاة فيها المال الحرام المال الحرام زي الناس بعملوا غسيل أموال وهذه الأشياء أو يرتشي ورشوة أو أي نوع من أموال الحرام هذا لا ذكات المال الحرام لا ذكات فيه شرط المال, فيه. المال إيه؟ الملكية التمة أول شرط الملكية التمة هل الذي يصرخ المال أو يرصبه أو يبيع خمر أو كذا أو كذا هل هذا يمتلك المال هل المال ملكه هذا ليس هو الشخص الذي نهب أو سرق أو ارتشف هو المال غير مملوك للناهب أو الثارق أو المرتشف يقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول اللي هي الثارقة من الغنيمة لا يقبل الله صدقة من غلول فالشخص الذي أثرى بمال الحرام هو شرعا ممنوع من التصرف فيه لأنه لا يملك هذا المال وضحك والمرء لا يعد غنيا بالمال الحرام شرعا لا يعامل معاملة الغني إذا كان غناء بمال محرم مهما عظم هذا المال ومهما طالت مدته في يده لا يسطد بالتقاضم فلا, فلا يملك المال الحرام ولا يطيب لآخذه ولا نورثته أبدا وذلك لأن التصدق بالمال الحرام سواء صدق واجبة أو نافلة التصدق ده نوع من إيه؟ من التصرر فيه وهو أصلا ممنوع من أن يتصرر في هذا المال الذي لا يملكه فلو قبل منه الزكاة مثلا لذي من يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد وهو محام هو مأمور يعني لو أبل لو للو قبلت منه هذه الزكاة اللي هي من ماله الحرام يلزم من ذلك ايه؟ أدى الزكاة يبقى مأمور بأدائه من هذا المال ومنهي عن السرقة وحيازة المال وتصرف فيه يبقى, يبقى شيء واحد ومن واجه الواحد مأمور به يبقى واجب عليه يعمله وحرام عليه يعمله هل هذا يحصل؟ محال أن يجتمع هذا النقضة يبقى في شيء واحد وفي وقت واحد يقول له واجب عليك وفي نفس الوقت نفس الشئ حرام عليه فهذه الشريعة تنزل عنه ذلك المرء لا يعد ونيا بالمال الحرام مهما عظم ومهما طالت مدته في يده بلا يملك ولا يطيب لآخره ولا لوركته أبدا فحتى لو بلغ المال الحرام القناطير المقنطرة وطالت مدته في يدي وكان يعني فلا يعتبر الشخص في نظم الشريعة غنيا بالمال الحرام تأملوا بقى هنا ما فعله العلماء الإمام السرخسي رحمه الله تعالى وغيره من فقهاء الحنفين أجاز التصدق على الثلاثين والأمراء الظلمة السلاطين والأمراء الظلمة أجازوا أن يتصدق عليه طبعا بشرف أن يستعملوا المال في معصية أو في ظلم لكن الفقهاء اعتبروا السلاطين والأمراء الظلمة اللي بيستور على الأموال الناس غصبا أو ظلما يعتبروهم إيه فقراء لماذا قالوا لأن ما بأيديهم من أموال الصح أو الاختلاف أو كذا لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين ليس ما له وما عليهم من التبعات فوق أموالهم يعني حتى لو عندهم أموال قصة بهم هم التبعات والمظالم اللي عليهم في أموال الناس أكثر من إيه؟ من أموال التي يملكونها فلو ردوا ما عليهم ما بقي في أيدهم شيء فكانوا فقراء الفقراء يفتن بأنهم فقراء ويجوز التصدق عليه حتى قال محمد ابن مثلمة يجوز بفع الصدفة لعلي ابن عيسى ابن مهان ولي خرثان وكان أميرا ببلغ وجبت عليه كفارة يمين أمير وجبت عليه كفارة يمين فسأل العلماء أفتوه بصيام ثلاثة أيام أفتوه بصيام ثلاثة أيام مع إن, مع إن فكفرته يطعم عشرة مساكين من أوسط من 90 أهلكم أو فسواتهم أو تحيرهم فمن لم يجب فصيامه ثلاثة أيام يبدو بديل لا ينتقل عنه إلا عند العجز عن الأوائي فلما الأمير ده أبع الثاء الفقهاء أنه عايز يكفر ينين أفتوه بصيام ثلاثة أيام فجعل يبكي ويقول لحشمه إنهم يقولون لي إنما عليك من التبعات فوق ما لك من المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا لأنه في الحقيقة إيه فقير المال الذي عنده هو لم يملكه صح وحتى لو عنده مال الذي يملكه المظالم الذي يرتكبها في النهب أموال الناس تغطي وتزيد فحيبقى برضو عليه أشياء حتى لو سد ورجع من الملء للناس يعني. ونقل عن قاضي قال أنه ذكر في الجامع الصغير قال لو أوصى بثلث ماله للفقراء تذفع إلى السلطان الجائر فقط بمعنى لو واحد مات وأوصى أن ثلث ماله الوصير تعته يصرف لمن؟ الفقراء فدعا الى السلطان الجائر يعتبر كده خلاص ادى الايه نفضه الوصي على وجهها باعتبار ان هؤلاء فعلا من الفقراء وطبعا هذه الفتاوى مد... يعني هي مدونه في المراجع الفقهيه كنوع من الانكار على يعني السلاطين ال... يعني الظلم يقول الكمال ابن الهمام وكونهم لهم مال وما أخروه خلطوا به وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة فيملكه ويجب عليه الضمان التقال تجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غير ضائر لاشتغال جمته بمثله والمديون بقدر ما في يده فقير على الأحوال الأمثال التي ذكرناها عشان منساش هذا معنى وهي إيه أن المال الحرام لا يملك يعني لو واحد معه من الجماعة النبي اسراء والملايين ذلوا يروحوا يعملوا غسيل أموال ونحن ذلك هذا في يعني في الشريعة الشريف يعتبر إيه؟ فقيرا مع أنه معامل يراغ لكنه فقير لأن هذا المال ليس ملكا له وما عليه من التبعات يغطي تماما إيه ما له من الأموال فهو لا يعطيب لآخره ولا لورتته أبدا أكتفى بهذا القطر. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك. اشفى أن لا إله الأن. أستغفرك واتورك.